وَمَا يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مِرَاضًّا كَثِيرًا وَسَعَى وَمَا يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ ما يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما